إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازل بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستذخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستكلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لما عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين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 وآلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المغسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريم يقول أئنك لمن المفزقين فإذا متنا وكنا سرابا وعظاما فإنا لمذين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 إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كم آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في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 فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنشتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا بني كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي أغلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم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 إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَذَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محتن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستدين وهديناهما الصراط المستقيم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 إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياتين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نَذُو طَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرَ الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ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 ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون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 سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلطين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو طال الجحيم وما من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 فتولّ عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعذابِنَا يَستعجلون فإذا نزل بساحتهم فسأقُطَّبَ حُزْمُ ذرّين وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين وأبصد فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين